فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَوْحَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِظَافَهُ فَبَعْضُهُمْ وَاعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ تُبَأ إِلَى اللَّهِ فَقَد صَرَّت قُلُوبُكُم وَإِن تظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ لَم أأَزْوَادًا خَيرٌ مِنْ كُنَّ مُسلِْمَات مُسلْمَاتٍ مِنَاتٍ قَانتَاتِ تَ عِبَاتٍ عَابِدَاتِ سائحات ثيبات وأبكاراً يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وموقدها الناس والحجارۃ عليها عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم لا يعصون الله ما أمرهم فَعَلُنَا مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نصوحا اَسْأَلُ رَبَّكُمْ أَنْ يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النبي لَا يُخْزِي الله النبي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 فِي يُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ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 وَغَابَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَأَتْ فِيهِ الْعَيْنُ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي وَنَجِّنِي من, مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين